ودهة، آخر وداع آخر وداع هودعت يا عمر ضايا يا عمري ضايا آخر وداع آخر وداع هودعت يا عمري ضايا يا عمري ضايا مين عليا واني مين السبب مين السبب مش مهرضه بري انا من الجي والحاضر مين من مهرضه انت في طريق انت وأنا في مين من مهرضه بري أنا من الجي والحاضر بريق انا سيبك وسيب وانا حبيبك انا انا سيبك وسيب وانا لسه حبيبك انا انا ما خلاص حمل الخداع هنساك واسيبك وانا لسا حبيبك انا هنساك واسيبك وانا لسا حبيبك انا قلبي انا هذاكش خلاص حمل الخداع حطني السنين عليا ولك انكتب مين السبب مين ما يهمنيش مين السبب اسالوا مين اشتري من كل قلبي آسف على العمر اللي عشت زمان معاك من كل قلبي آسف خلاص روحي نسيت هواك من كل قلبي عشت زمان معاك حنسك وصيبك وانا بسا حبيبك انا حنسك وصيبك وانا بسا حبيبك انا انا ماذا اش خلاص حمل الخداع حاسك واسيبك وانا لسا حبيبك انا حاسك واسيبك وانا لسا حبيبك انا قلبي انا ما بقتش خلاص حمل الخداع حكم السنين عليا وانا الكنكتب مين السبب ما يهمنيش مين السبب يا فيروز انا يا عمري ضايع يا عمري ضايع